بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه وصول في التفسير ترتيب القران ترتيب القران, القرآن تلاوته تاليا بعضه بعضا حسب ما هو مكتوب في المصاحف ومحفوظ في الصدور بسم الله الرحمن قبل أن نبدأ بالدرس جديد سبق لنا ان فوائد ايش فوائد نزول القران مفرغ وذكرنا منها التدرج في التشريع وضربنا لهذا مثالا لماذا الخم حيث نزل تحليمه تدريجا والباقي معروف هذا هو أهم ما يكون من الفائد وهو معروف والباقي معروف تثبيت قلب النبي عليه الصلاة والسلام وان يتلقاه الناس شيئا فشيئا أما الان ففي ترتيب القرآن وهو ثلاثة أنواع النوع الأول ترتيب الكلمات بحيث تكون كل كلمة في موضعها من الآية وهذا ثابت بالنص والإجماع بالنص والإجماع ولا نعلم مخالف في وجوبه وتحريم مخالفته فلا يجوز أن يقرأ لله الحمد رب العالمين بدلاً من الحمد لله رب العالمين النوع الثاني ترتيب الآيات بحيث تكون كل آية في موضعها من السورة وهذا ثابت بالنص والإجماع وهو واجب على القول الراجح. وتحرم مخالفته ولا يجوز أن يقرأ مالك يوم الدين الرحمن الرحيم بدلا من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صحيح البخاري أن عبد الله بن الزبير قال لعثمان بن, عف قال لعثمان بن عفان رضي الله عنهما عنه في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذارون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج قد نسقتها الآية الأخرى يعني قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواله يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة وهذه هذه قبلها في التلاوة قال فلم تكتبها فقال عثمان رضي الله عنه يا ابن أخ لا يغير شيئا منه من مكانه وروى الإمام أحمد وابو داود والنسائي والترمذي من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه كان ينزل عليه السور دوات العدد فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب ويقول ويقول بعض من بعض من إذا نزل عليه الشيء دعا بعض بعض من هي عنده عندكم من مكان نعم من مكان بعض من كان حسنا في الأصل بعض من كان من كان يكتب فيقول في بعض دعا بعض من كان يكتبها يقول ضعوا هذه الآيات في هذه السورة التي يذكر بها كذا وكذا النوع الثالث ترتيب السور بحيث تكون كل سورة في موضعها من المصحف وهذا ثابت بالاجتهاد فلا يكون واجبا وفي صحيح مسلم وفي صحيح مسلم من عرفديف بن يمان رضي الله عنه أنه صلى الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم النساء ثم آل عمران رواه البخاري تعلقا تعلقا عن الأحنف أنه قرأ في الأولى بالكهف وفي الثانية بيوسف أو يونس وذكر أنه صلى مع عمر بن الخطاب الصبح بهما قال شيخ الإسلام ابن تيمية تجوز قراءة هذه قبل هذه وكذا في الكتابة ولهذا تنوعت مصاحب الصحابة, الصحابة رضي الله عنهم في كتابتها لكن لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان رضي الله عنه صار هذا صار هذا من من سنه صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون وقد دل الحديث على أن, لهم سنة على أن لهم سنة يجب اتباعها بسم الله الرحمن الرحيم ترتيب القرآن هناك أربعة أنواع من الترتيب اولا ترتيب الحروف في الكلمة والثاني ترتيب الكلمة. الكلمات بعضها مع بعض والثالث ترتيب الآيات بعضها مع بعض والرابع ترتيب السور بعضها مع بعض هذه أربعة أنواع لكننا لم نذكر النوع الأول لأنه لا أحد يتجرأ عليه فالنوع الأول لا شك في تحيين وهو مخالفة الترتيب في الحروب في الكلمة الواحده فإن ذلك بالنص والإجماع غير جائز لأنه تحريف كل الكلم عن مواضعه والثاني ترتيب الكلمات بعضها مع بعض فهذا على القول الراجع توقيفي لا يجوز تقديم كلمة في آية على كلمة أخرى لأن النبي صلى الله عليه وسلم تراه كذلك ونزل عليه كذا فلا يجوز أن يغير فيه والثالث ترتيب إيش؟ الآيات فقد السلف العلماء هل هو بالاجتهاد أو بالنص والصحيح انه ثابت بالنص وأن النبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزلت عليه الآية قال ضعوا آية كذا في مكان كذا وكذا ولهذا وللحديث الذي ذكره البخاري عن عبد الله بن الزبيع أنه سأل عثمان عن آياته كتاب الله احداهما نسخة الأخرى والناسخة متقدمة في الترتيب ويقول تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراجا فهذه الآية تدل على أن الإنسان مات فانه يجب عليه ان يوصي وصيه تكون لزوجته عاما كاملا تبقى في بيتك فان خرجت فلا جنه عليه كما قال تعالى فان خرجنا فلا جنه عليهن فيما فعلنا بانفسهن من معروف هذه الايه منسوخه بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويظنون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وأشهر وهذه الآية الثانية قبل هذه الكتابة فسأل عثمان رضي الله عنه لماذا؟ فقال يا ابن أخي لا أغير شيئا عن مكانه أو من مكانه وهذا يدل على أن ترتيب الآيات توقيفي وليس في اجتهاد وإذا كان توقيفيا أي موقوفا على النص فإنه لا يجوز أن نقدم بعض الآيات على الرأي فقيم بالنوع الثالث أنه الرابع على حسب ما ذكرنا النوع الثالث في الكتاب ترتيب الصور فيقول هذا ثابت بالاجتهاد فلا يكون واجبا فلك أن تقرأ آل عمران قبل البقرة وأن تقرأ النساء قبل آل عمران وأن تقرأ قل اعوذ برب الناس قبل سورة الفلق وهل المجر؟ لأن ذلك ثابت بإيش بالاجتهاد هذا ما قررناه في هذا الكتاب لكن يظهر لي أن منه ما هو ثابت بالاجتهاد وهو الأكثر ومنه ما هو ثابت بالنص ثابت بالنص مثل الجمعة والمنافقين فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين ومثل سبه وهل أتاك حديث وعاشر فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما في صلاة الجمعة وفي العيدين مرتبتين فقد يقول قائل ان ترتيب السور منه ما هو ثابت بالنص ومنه ومنه ما هو ثابت بالاجتهاد وهذا هو الاكثر واستدل قائلون بانه بالاجتهاد بحديث خديفه انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله فقرأ, فقرا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم البقره ثم النساء ثم ال عمران فبدا بالنساء قبل ال عمران مع أنها في الترتيب في المصحف بعدها وكذلك ايضا ما روي عن عمر رضي الله عنه انه قرأ في الاولى في الكهف وفي الثانيه في يوسف او يونس الكهف ويوسف ايهما الاولى يوسف يونس كذلك وهذا يدل على ان الترتيب بين السور ليس, بـ ليس بـ بتوقيف وهذا هو الاصح انه ليس بتوقيف اللهم الا ان يدعي مدع إن, ان ما قراه النبي صلى الله عليه وسلم من السور مرتبا فانه يكون ايش مرتبا بالتوقيف نعم بقي ان يقال بعد اتفاق الصحابه على هذا الترتيب العثماني هل نقول إن هذا مما سنه الخلفاء الراشدون وأجمعت عليه الأمة بعد العصر الأول فيازم اتباعه قد يقال هذا وقد يقال إن هذا إجماع خالفه الخلاف قبله وكذلك اختلاف الصحابة مصاحب الصحابة رضي الله عنهم فانها كان مختلفة في الترتيب إلا أنه فيما يتعلق بقراءتها أمام العوام فإنه لا ينبغي أن يخالف الإنسان الترتيب الذي في المصرح واستثنى بعض العلماء من ذلك مجال التعليم وقالوا إنه في مجال التعليم لا حرج أن نبدأ في المتأخر قبل المتقدم ولذلك كان المسلمون يعلمون الصبيان بادئين بماذا؟ بسورة الناس ثم يصعدون فهذا شيء لا باس به نعم كتاب قول ما لماذا لماذا وضعك؟ طيب سيأتينا إن شاء الله في قابل النصر أن من الحكم في ذلك أن يتذكر الناس نعمة الله عليهم في النصر من الأشد إلى الأخر. نعم كتابة القرآن وجمع يحيى لماذا؟ هذا في آخر الدرس خمس دقائق هذا غير البخار تابع للشرف هكذا اتفقنا عليه جمال خلاص وهذا لعله أنفع عشان نمشي ونمضي في الدرس كتابة القرآن وجمعه لكتابة القرآن وجمعه ثلاث مراحل المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان الاعتماد في هذه المرحلة على الحفظ أكثر من من الاعتماد على الكتابة لقوة الذاكرة وسرعة الحفظ وقلة الكاتبين, وقلة الكاتبين ووسائل الكتابة ولذلك لم, ولذلك لم يجمع في مصحف بل كان من سمع ايه حفظها او, كتب أو كتبها فيما تيسر له من عسب النخل ورقاع الجلود ولخاف, ولخاف الحجارة وكسر الاكتاف وكان القراء عددا كبيرا ففي صحيح البخاري عن انس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سبعين رجلا يقال لهم القراء فعرض لهم, عرض لهم حيان من بني سليم بعل وذكوان عند بئري معونة فقتلوهم هلوهم وفي, وفي الصحابه غيرهم كثير كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن مسعود وسالم وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي الدرداء رضي الله عنهم المرحلة هذه مرحلة رواة أكثر القرآن وهذه كتاره تعتمد على الحفظ أكثر من الكتاب للاسباب التي ذكرناها في هذا أولا قوة الذاكرة فإن الذاكرة في الصحابة قوية جدا لا يكاد الواحد منهم ينسى ما حفظه الثاني سرعة الحفظ فإن حفظهم سريع ولهذا تجد الواحد منهم يروي حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم يبلغ الصفحة أو الصفحتين مع أنه لم يسمعه إلا مرة واحدة ومنها أيضا قله الكاتبين ووسائل الكتاب الكتاب كانوا قليلين وسائل الكتاب أيضا قليلة ما في ورق ما في حبر، ما في أقلام فلذلك صاروا يعتمدون على الحفظ لأن الحاجة ام الاحترام. فإذا احتاج الناس إلى الحفظ صار حافظتهم قوية يعني معتمدون عليها، ولهذا تجدون الآن الذين يعتمدون في الحساب على الآلة الحاسبة تجدهم يقل، تصورهم الأشياء ومعرفتهم بها، ولما ظهر الكمبيوتر في الفرائض، فشرنا على الذين أخرجوه بأن لا يخرجوه, بأن لا يخرجوه على وجه عام لأن هذا يميت أذهان الطلبة، يميتها مرة واحدة. دع الطلبة يفكرون ويقدرون ويحلون المسائل بأنفسهم انفسهم دون الاعتماد على الادب الكاتب فلما قلت الوسائل في عهد النبي عليه الصلاه والسلام وسائل الكتابه احتاج الناس إلى ايش إلى الحفظ فالحفظ المرحلة من المرحله في عهد أبي بكر رضي الله عنه في السنة الثانية في شرح. يقول فيما تيسر له من عصب النخل تعرفون العصيب عصيب النخل فيه أوراق يكتب فيها فيه أيضا يلحى العصيب الذي هو منبت الأوراق يلحى ويكتب فيه إلى هذا الحد أيضاً رقاع الجنود ها؟ إيش؟ يعني يكشر الغصر قشر كذلك أيضاً رقاع الجنود رقعة الجلد يعقودها مرفوقة فيقصف فيها نعم كذلك أيضاً لخاف الحجارة لخاف الحجارة هي عبارة عن حجارة ملساء. ملساء تشبه العض يكتبون فيها الثالث الرابع كسر الأكتاف أي أكتاف لا مهاد من أكتاف الإنسان إيه أكتاف الحيوان البعير الشاة بقرة فهذه هي اوراق في ذلك الوقت نعم نعم بيان بين سلائج